لآل لا لا آل القرآن ا ل ل ه م لك ا ل ح م د أ ن تنمر ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض ي ن ومن و فيه للعلوم ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ا م ن ف ي ه لك الحمد تلحق وبعدك حق أن ل ر ج و ر ح م د راتب ا ن ا ب ل you、uh -huh. 「なに يا موسوعه ن ن ا ل النابلسي ت ك إ ي ن ا ا ل ل ع ظ ي م ا ل ا ا ل ظ ا م ي ه ا ل ع ظ ي م وأنت الله ع ظ ا ل ح ا ن ك あ<音楽> o h والأبرار. ج م و ا ا ل إ ك ر م ا ل ل ه م النابلسي غ ف ر و ا د ي جميعا للعلوم ا ا ل إ ك ر ا ل ل ه م ج ا ع ل ا م ي الجزاء What?、Uh -huh. اللهم ق اعذنا ت ك من عقوبتك وبك م ن ك ا ن ص د ا ن ع ل ي ك أنت ك م ا ل ن ه م